يا أمة الأمجاد سيري للعلا إن ونحظتنا على ميعادي <تصفيق> <تصفيق> أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد <تصفيق> يا أمة الأمجاد سيري للعلا إنا إن ونحظتنا على ميعادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد قيل قديما جنان الدنيا أربع غوطة دمشق ونهر الأبلة وشعب بوان وصغل سمرقند وتعد سمرقند من أخصب أقاليم الأرض منزلة وأكثرها خيرا ويراد بها ما وراء نهر جيحون فكيف فتحت هذه البلاد وكيف رفرفت فوقها رايات الإسلام بدأ عصر الفتوحات الإسلامية أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت الخطوة الثانية الكبرى أيام معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه وعن جميع الصحابة والخطوة الثالثة كانت أيام الوليد بن عبد الملك وتمثل سنة 93 للهجرة قمة الفتوح الإسلامية على مر التاريخ ففي هذه السنة فتحت على يد القائد البطل قتيبة بن مسلم والديب على يد محمد بن القاسم وطليطلة على يد موسى بن نصير وطارق بن زياد فتضاعفت السنوات العشر من حكم الوليد بن عبد الملك مساحة أرض الإسلام ويعتبر قتيبة بن مسلم الباهلي من أهم القواد الذين كان يعتمد عليهم الوليد ولد قتيبة في بيت فروسية عام 49 للهجرة من قبيلة خاملة الذكر يضرب بلؤمها المثل ثم خفت عنهم تلك السمة وشرفت قبيلته بسبب هذا القائد الفارس وبنيه حتى قيل قوم قتيبة أمهم وأبوهم رولا قتيبة أصبحوا في مجهلي وقد صار قتيبة أمير الري ثم أمير خراسان زمن عبد الملك بن مروان من جهة الحجاج بن يوسف الثقافي وصل قتيبة خراسان واليا سنة ست وثمانين للهجرة فانطلق وقطع نهر جيحون فتلقاه ملك تلك المنطقة بهدايا ومفتاح من ذهب ودعاه إلى بلاده فأتاه فسلم إليه بلاده ثم انصرف إلى مرو وبعد كمون في مرو طيلة فصل الشتاء بدأ قتيبة عملياته سنة سبع وثمانين للهجرة مع أوائل الربيع وفي هذه السنة قدم نيزك أحد سلاطين تلك المناطق على قتيبة وكان في يديه أسرع من المسلمين فانطلق الأسرى وبعث بهم إلى قتيبة فصالحهم علّى أن لا يدخل بلادهم بعدها سار قتيبة من مر إلى بيكند وهي أدنى مدائن بخارة إلى نهر جيحون يقال لها مدينة التجار فلما نزل قتيبة بساحهم استمدوا من حولهم فأتوهم في جمع كثير فغد الناس متأهبين وأخذوا مصافهم ثم تزاحفوا والتقوا واعتصم من دخل المدينة بالمدينة فسألوا قتيبة الصلح فصالحهم ثم ارتحل قتيبة عنهم يريد الرجوع إلى مر فلما سار مرحلة أو مرحلتين نقضوا عهدهم فقتلوا العامل وأصحابه ومثلوا بهم فلما بلغ قتيبة ذلك رجع إليهم وقد تحصنوا بمدينتهم فقاتلهم شهرا وخرق التحصينات فطلب سكان بيكند الصلح فأتى قتيبة وقاتلهم فقتل من كان فيها من المقاتلة وكان في من, وكان في من أخذوا من المدينة رجل أعور هو الذي حرض الترك على المسلمين فقال لقتيبة انا أفدي نفسي فقال له سليم الناصح ما تبذل قال خمسة آلاف حريرة صينية قيمتها ألف, ألف فقال قتيبة ما ترون قالوا نرى أن فداءه زيادة في غنائم المسلمين فقال قتيبة لا والله لا أروعوا بيكا مسلما مرة أخرى وأمر به فضربت عنقه وعمر أهل بكند مدينتهم مرة ثانية بإذن قتيبة ونزلوا بها على أنهم يؤدون إليه في كل سنة شيئا معلوما من الجزية فصالحهم على ذلك وكتب عليهم بذلك كتابا ثم قفل ومن معه يريد مر فإذا بطرخان ملك الصغد وملك الترك قد أقبل في مئتي ألف يريدون قتاله ف رجع قتيبة إليهما وتمكن من الانتصار عليهما رجع قتيبة إلى مرو ودفع السلاح وألة الحرب الكثيرة التي غنمها من بيكند إلى الجند بإذن الحجاج فقوي المسلمون بذلك أمضى قتيبة الشتاء في مرو ثم صار في أيام الربيع في عدة حسنة فأتى نومشكت وهي من بخارة فتلقاه أهلها فصالحهم ثم صار إلى رامفينة فصالحه اهلها ايضا فانصرف عنهم وفي هذه السنة سنة ثمان وثمانين للهجرة ملك الترك وهو ابن اخت ملك الصين قتيبة في مئتي الف مقاتل فكسرهم قتيبة وغنم من اموالهم شيئا كثيرا ثم عاد قتيبة بجنده الى مر لقضاء فصل الشتاء وفي سنة تسع وثمانين للهجرة صار الى بخارة ولكنه لم يحقق نصرا حاسما فرجع إلى قاعدته مر وكتب إلى الحجاج بذلك فكتب إليه الحجاج أن صوروها لي فبعث إليه بمخطط يوضح موقعها والتضاريس المحيطة والمؤدية إليها فكتب إليه الحجاج أن يرجع إلى بخارة فتب إلى الله مما كان منك ثم رسم له المكان المناسب لاقتحامها وفي سنة تسعين للهجرة صار إلى بخارة مرة ثانية وفتحها وفي عام 91 للهجرة فتح شومان عنوة وفي ربيع 92 للهجرة فتح كش ونسف وامتنعت عليه في رياب فحرقها فسميت المحترقة توقع أهل سبرقند أنه سيرتاح كعادته في ربيع القابل فجاءه رجل يسمى المجشر ابن مزاحم السلمي وأشار عليه فقال إن أردت الصغد يعني سمرقند يوما من الدهر فالآن فإنهم آمنون من أن تأتيهم من عامك هذا وإنما بينك وبينهم عشرة أيام فاستحسن الرأي فلما أصبح من الغد دعا أخاه عبد الرحمن وقاد له قدم الأثقال إلى مر وسر في الفرسان نحو سمرقند واكتم الأخبار فإني بالأثر فانطلق عبد الرحمن وقتيبة فحاصر سمرقا فاستنجد ملكها بملك الشاش وملك فرغانة وكتب إليهما إن العرب إن ظفروا بنا عادوا عليكم بمثل ما أتون به فانظروا لأنفسكم فأجمع على أن يساعدوا أهل سمرقند وانتخب أهل الشاش وفرغانة كل شديد السطوة من أبناء الملوك والأمراء وأمروهم أن يسيروا إلى قتيبة ليفاجئوه ولكن استطلاع قتيبة دائم ويقض فجاءته الأخبار بما عزم العدو عليه فانتخب قتيبة 600 من أهل النجدة وجعل عليهم أخاه صالحا أميرا فصاروا ونزل صالح على طريق القوم في جزء من رجاله وأكمن كمينا عن يمينه وكمينا عن يساره وفي الليل جاءت فرقة النخبة من العدو وصالح واقف في خيله فلما رأوه شدوا عليه حتى إذا اختلفت الرماح شد الكمينان عن اليمين وعن الشمال فقضوا على هذه الفرقة ولم ينجوا منهم إلا النفر اليسير وغنم المسلمون أسلحتهم ولقد قال بعض الأسرى تعلمون أنكم لم تقتلوا في مقامكم هذا إلا ابن ملك أو بطل من الأبطال المعدودين بمئة فارس أو بألف فارس لقد منع قتيبة بهذا الكمين وصول المساعدات إلى ميدان المعركة ثم نصب قتيبة المجانيق حول سمرقند ورمت بتركيز دقيق على سور المدينة فثلمت فيها ثلما، فرممها المدافعون عنها بسرعة كبيرة ولقد قال ملك سمرقند لقتيبة إنما تقاتلني بإخواني وأهل بيتي فاخرج إلي في العرب فغضب قتيبة وقدم الشجعان من العرب وزحف بهم على المدينة ورماها بالمجانيق فثلما فيها ثلمة وقال قتيبة ألحوا عليها حتى تعبروا الثلمة فقاتلوهم حتى صاروا على ثلمة المدينة عندها قال الملك لقتيبة ارجع عنا يومك هذا ونحن نصالحك غدا فثبت قتيبة ولم يرجع وفي اليوم التالي صالحه قتيبة على الجزية وتحطيم الأصنام وما في بيوت النيران وإخلاء المدينة من المقاتلة وبناء مسجد في المدينة ووضع منبر فيه. ثم ارتحل قتيبة راجعا إلى مرو مستخلفا على سمرقند أخاه عبد الله وخلف عنده عددا من الجندي كبيرا وآلة من آلات الحرب كثيرة وقد انتهى قتيبة من فتح سمرقند وإخضاعها لحكم المسلمين عام 93 للهجرة وفي عام 94 غزا قتيبة الشاش وفرغانة اللذين ساعد ملك سمرقند فذهب إليهم ليؤدبهم وتم له ذلك وفي هذه السنة كتب الحجاج إلى محمد بن القاسم وقتيبة وحثهم على غزو الصين وفي عام خمس وتسعين جاء قتيبة خبر وفاة الحجاج فغمه ذلك ثم جاءه كتاب من الوليد بن عبد الملك أقره على تلك البلاد وحثه على أن يواصل الجهاد والفتح أعلن قتيبة عام ست وتسعين للهجرة النفير العام وقال لا يجوزن أحد النهر جيحون عائدا إلى مر إلا بإذن رسمي خطي ومضى قتيبة وجنده إلى فرغانة وأرسل سلاح المهندسين ليسهل له الطريق إلى كاشغر وهي أدنى مدائن الصين ففتح قتيبة مدينة كاشغر وعبر بذلك نهر سيحون النهر الذي يشكل الحد الطبيعي بين الفرس والترك وبين المغول وعمور قتيبة له كان أول تحد مباشر من العرب المسلمين للشعوب المغولية طلب إمبراطور الصين بعد فتح كاشغر وفدا يمثل قتيبة وكتب إلى قتيبة كتابا جاء فيه ابعث إلينا رجلا من أشراف من معكم يخبرنا عنكم ونسائله عن دينكم فانتخب قتيبة من عسكره إثني عشر رجلا لهم صلاح وجمال وألسل وبأس وجهزهم بأحسن اللباس ثم قال إذا دخلتم عليه فأعلموه أني قد حلفت أن أنصرف حتى أطأ بلادهم وأختم ملوكهم وأجبي خراجهم سار الوفد وعليهم هبيرة الكلابي فدخلوا على ملك الصين وقد لبسوا ثيابا بيضاء وتطيبوا وعند الملك عظماء أهل مملكته فجلسوا فلم يكلمهم أحد فنهضوا فقال الملك لمن حضره كيف رأيتم هؤلاء؟ قالوا رأينا قوما ما هم إلا نساء فلما كان الغد أرسل إليهم فلبسوا الوشي وعمائم الخز والمطارف فقال جلساء الملك هذه الهيئة أشبه بهيئة الرجال من تلك الأولى فلما كان اليوم الثالث أرسل إليهم فشدوا عليهم سلاحهم وركبوا خيولهم فقال الملك لأصحابه كيف ترونهم قالوا ما رأينا مثل هؤلاء قط فلما أمسى أرسل إليهم الملك أن ابعثوا إلي زعيمكم فبعثوا إليه هبيرة فسأله عن سر صنيعهم فقال هبيرة أما زينا في يومنا الأول فلباسنا في أهالينا وريحنا عندهم وأما يومنا الثاني فإذا أتينا أمراءنا وأما اليوم الثالث فزينا لعدونا قال الملك ما أحسن ما دبرتم انصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له ينصرف فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه وإلا بعثت عليكم ما يهلككم ويهلكه فقال له هبيرة كيف يكون قليل الأصحاب من أولي من أول خيله في بلادك وآخرها عند منابت الزيتون وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت فأكرمها القتل فلسنا نكرهه ولا نخافه فقال الملك فما الذي يرضي صاحبك فقال بيره إنه قد حلف ألا ينصرف حتى يطأ أرضكم ويختم ملوككم ويعطى الجزية قال الملك فإن نخرجه من يمينه نبعث إليه بتراب من تراب أرضنا يطاؤه ونبعث بعض أبنائنا فيختمهم ونبعث إليه بجزية يرضاها ففعلوا ذلك ورضي قتيبة ولكن في عام ست وتسعين للهجرة توفي الوليد وتسلم سليمان ابن عبد الملك الخلافة فعزل قتيبة عن ولاية خراسان فقام بعض من كان يكرهه فقطعوا حبال خيمته عليه وقتلوهما عدد من إخوته وأهل بيته وبهذه النهاية المأساوية انتهت صفحة من صفحات تاريخ طويل في الجهاد والفتح ولقد نشر قتيبة الإسلام وشجع سكان ما وراء النهر على اعتناقه خصوصا بعدما أسكن العرب المسلمين المدن الهامة فيها، فتعرف السكان على هذا الدين من سلوك المسلمين أنفسهم، فاستقر الإسلام في نفوس تلك الشعوب، وشاركت في تشييد الحضارة الإسلامية والإنسانية، رحم الله قتيبة ابن مسلم، فهو القائد الذي ما كسرت له راية، وهو أول أمير مسلم وطئت أقدام جنده أرض الصين، وقد نشر في البلاد التي وليها الأمن والإيمان، وقد مات في قمة مجده وهو في القامسة والأربعين من عمره رحمه الله تعالى والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد